الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطائرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا اللهم آمين أما بعد إخواني الأفاضل أخواتي الفضليات أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق> <عف>. تذكر سريعة ابتدانا بحمد الله في الحلقة الأخيرة من هذه الدورة المباركة بالحديث عن نظرية المعرفة عن نظرية المعرفة وقلنا هذه النظرية تتصدى بالبحث ومحاولة المقاربة والجواب لمسائل ثلاث كبيرة لمسائل ثلاث كبيرة مسألة هل المعرفة ممكنة أو غير ممكنة لأن السفصطائيين مثلا أنكروا إمكان المعرفة من الأصل ومن الأساس ولأن من الشكاك من فعل هذا أيضا على وجه آخر والشيء الثاني سؤال طبيعة المعرفة طبيعة المعرفة والسؤال الثالث والأخير أدوات المعرفة, أدوات المعرفة ومنابعها وشرعنا في الحديث في المسألة الأولى أعني امكان أو إمكانية المعرفة وقلنا إن الشكاك ينقسمون إلى أقسام هناك أكثر من تقسيم لأصالة الشك أو للمدرسة او للمذهبية الشكية فهناك الشك الإبستمولوجي الشك, الشك المعرفي وهذا الذي يعنينا وهذا الذي يعنينا ضمن الشكل الاستمروجي هناك تقسيمات هناك تقسيم يتحدث عن الشك المعرفي المطلق الشك المعرفي المطلق وهناك تقسيم آخر يتحدث عن الشك المعرفي بالمعنى الأضيق بالمعنى الاضيق هناك تقسيم آخر ايضا الشك المعرفي بالمعنى المنهجي والشك المعرفي بالمعنى المذهبي كل هذه تقسيمات وأعتقد بالأمثلة تصبح واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى فالشك المطلق وهو شك بيرون الذي تحدثنا عنه حوالي 275 قبل الميلاد في العهد الهلستي بيرون كان يعتقد أن كل قضية تقبل النفي والإثبات بقوة متعادلة كل قضية يقول يعني كل قضية يمكن أن تثبتها وبنفس الطريقة بنفس القوة يمكن أن تنفيها يعني ما يسمي علماء رسول لدينا ماذا؟ تكاف والأدلة يعني بيرون كان يقول بتكافؤ الادله يمكن اثبات وجود الله يمكن إثبات ، ايه عدم وجود الله يعني نفي وجود الله يمكن إثبات خلود النفس يمكن إثبات نفي خلود النفس يمكن اثبات وجود العالم الخارجي العينية الخارجيه كما يقول الفلاسفه الميتافيزيقيين يمكن نفي العينية الخارجيه عن الأشياء وهكذا بقوه متعادله بقوه متعادله هذا يسمى ايه الشك المطلق هذا الشك المطلق واضح نعم طيب. طبعا قلنا إيش هناك تلميذ كان لبيرون اسمه تيمون هو الذي حمل لواء هذه المدرسة أو هذه الطريقة في التفكير وبموت بيرون تقريبا إيه؟ إختفى هذا الشك لكي يبعث بعد قرن بعضهم يقول بعد قرن ونصف المختلفات مؤرخين في الإسكندرية وبقي حيا إلى القرن الثالث الميلادي فمدة حياته وتواجده تقريبا تغطي ستة, إيه؟ قرون, ستة قرون نعم الشك المعرفي أيها الأخوة لا يتناقض لأننا تحدثنا عن الإنكار لا يتناقض مع تسليم الشك في المعتقدات السائدة لماذا؟ لأنه شك معرفي فقط بخصوص مسائل المعرفة مسائل المعرفة التي نبحثها أما الوجدانات كالحب والكر هذا طيب وهذا خبيث وهذا كلا عادي ممكن يسلم إيه إيه بالذوق العام أو, أو الحس البدئي أو العقل المشترك طبيعي اعتقادات الناس يمكن يكون الشاك مثلا موافقاً على ديم الأديان غريب ويتدين به مع أنه شاك معرفياً اللافت للنظر أن كل أعلام الشاك الإبستيمولوجي كانوا يسلمون بالعقائد السائدة هذا شيء غريب آه. يعني الآن يأتيك واحد يدعى أنه شاك ويسير في طريق هؤلاء ويشكك في كل شيء في اذواق الناس وفي عقائدهم وفي موروثاتهم وفي ادابهم نقول له انت بدع من كل الشكاك ما في كان شك زي هيك لبيرون ولا تيون ولا اي واحد اه كلهم من غير من غير استثناء من عندي آخرهم كانوا يتدينون بالاديان السائده آه. يخضعون لمقتضيات الذوق العام والتقاليد الشائعه بين الناس آه. ومع ذلك عندهم ماذا عندهم شك معرفي في مسائل المعرفة فهذا لا يتناقض مع هذا هذا لا يتناقض مع هذا، فلا بد أن نكون، يعني، طيب، الشك الآن المعرفي من جهة منهجية، ما الفرق بينه وبين الشك المعرفي من جهة مذهبية؟ طبعا واضح، الشك إذا أصبح مذهبا أيها الإخوة، معنى ذلك أصبح عقيدة، يعني أيديولوجيا، ما استطعنا أن نقول شبه بها أيديولوجيا، خلاص، هو يريد أن يشك ليشك، يعني أصبح الشك أو آض الشك غاية في ذاته، هو يريد أن يشك لكي يشك، آه. فلا يسلم بشيء، هذا شك مذهبي، هذا شك مذهبي، أما الشك المنهجي فهو كما قلنا وعبرنا عنه بأنه أشبه بالسلم. أشبه بالسلم او الطريق التي ينتهجوها الإنسان ليصل إلى غاية فإذا وصل إلى غاية استغنى عنها إذا صعد بهذا السلم إلى سطح استغنى عنه لأنه وسيلة إلى غيره الشك المنهجي وسيلة وسيلة إلى ماذا؟ إلى اليقين الشاك منهجين يطلب اليقين فإما وصل وإما انقطع فإما وصل وإما انقطع وضربنا مثلا بمونتين و الذي عصره تقريباً لنيه ديكارت وانتين تقريباً ألف وخمسمائة وإشه حوالي 92 أو أكثر بقليل آه. هذا الرجل بدأ شاكاً طلب اليقين آه. شك شكاً أي منهجياً لكنه لم يصل قطع به ومات الرجل آه. وهو في حال عدمية نهلية كما يقال من التفكير لم يصل إلى أي شيء تشتت آه. وفي آدابه وكتاباته يعرض لهذه الحالة النفسية المؤرقة التي اجتاحته وهصرته غصرا في اخر حياته رينيه ديكارت جاء بعده بقليل كان معاصرا له جاء بعده وخاط تجربة الشك وهي طبعا الواضحه في كتبه المشهوره اه في التاملات وفي مبادئ الفلسفه وفي مقال في المنهج وهذه كتب رينيه ديكارت الشهيره الثلاثه الشك المنهجي يطبع هذه الكتب ثلاثتها يطبع هذه الكتب ثلاثتها ديكارت انتهى من الشك الى ماذا إلى اليقين والعجيب أن ديكارت وهو المعدود كأب للفلسفة العقلية الحديثة وهي الفلسفة التي نهضت لمناهضة فلسفة الشك سواء يعني في شكل ثورة مونتين او غير نحن قلنا بداية من عصر النهضة اشتاحت موجات من الشك العقي العام وذكرنا بعض الأسباب ذكرنا بعض ايه الاسباب منها الكشوف الجغرافية ومنها مبشئ عودات المبشرين من ايمن الشرق الاقصى الى غيره صار في شك عند الناس بده يكون في دينهم في اصاله دينهم في صدقية ايه معتقداتهم موجه شك تصدى لها لنهي ديكارت وفي الفلسفه ايضا وفي الفلسفه معرفيا تصدى ديكارت العجيب ان ديكارت مؤسس الفلسفه العقليه ويعتبر ابو الفلسفه الحديثه يعني ابو الغربية الغربيه الحديثه لنهي ديكارت وهو طبعا منشئ او ابو الفلسفه العقليه الغربيه على وجه التخصيص استثنى النص الديني من ماذا؟ من سلطة العقل قال لا النص الديني هذا شيء آخر نص الديني يؤخذ بلطف إلهي طبعا مفهوم الجريس أو اللطف أو النعمة مفهوم نصراني مفهوم نصراني قال النص الديني هذا نازل ويؤخذ ويفهم بلطف إلهي وليس من الصحيح أن نعمل في قوه العقل يعني جعله استثناء الذي ارجحه والذي رجحه كثير من المؤرخين الفلسفه ان ديكارت فعل هذا محافظة على ايش على حياته وإلا الرجل الفيلسوف مذهب نسقي يعني عليه أن ان يطبق مبادئه على كل شيء لماذا استثنى النص الديني خاف اه مع انه في الوقت عينه عارض وناهض كلتي السلطتين السلطة الدينية ممثلة في الكنيسة والسلطة العلمية ممثلة في أرسط ومدرسته لا هؤلاء السلطتين أوه. وعبر عن ذلك لكن قال ما هي المسائل الوحيانية مسائل وحي والعقائد هذه على العين والرأس وهذه حتى لا نعمل فيها العقل هنا لم يكن عقلانيا لذا حديثنا أوه. بعد قرية عن العقلانية سوف نرى أن لها عدة معاني من ضمن هذه المعاني ما لا يستثنئ النص الديني يعاد تاويل النص الديني بمقتضى العقل كما فعل ديكارت الكبير ايضا اول يعني خلف ديكارت من العظماء باروخ سبينوزا اليهودي الهولندي اه الاسباني هذا اعلى العقل في كل شيء وبالذات في النص الديني ورسالته الشهيره جدا رساله في اللاهوت والسياسة تشهد بذلك وتشهد عليه تشهد بذلك وتشهد عليه الشكل المنهجي اخواني لم يبدا مع ديكارت نحن قلنا في الحلقه السابقة ابو حامد الغزالي مثلا كان استاذ ديكارت في هذا الباب كان أستاذ ذكرت الحقيقي في هذا الباب وهو صورة مستنسخة منه بالأحرى مصروقة صورة مصروقة وغير معزوة لكن حتى أبو حامد لم يكن هو البداية في تراثنا هناك الحسن ابن هيثم مثلا وكان يؤكد على قيمة الشك المنهجي وكان يقول الحقيقة تكمن في بطن الشك وعنده كتاب اسمه الشكوك طبعا حسب الهيثم عنده كتاب اسمه الشكوك هذا المنهج الإسلامي هذا المنهج الإسلامي ما في حقيقة تؤخذ من غير مسائلة من غير إختبار وعادة إختبار وطرح تشغيبات وشبهات هذا التفكير الإسلامي الأصيل مش التفكير التقليدي الجاحظ مثلا المفكر والأديب المعتزل الشهير الجاحظ يتكلم عن الشك بتمجيد طويل في كتبه ويدعو إليه أنه لا بد أن تبدأ شاكا لكن الجاحظ ليس البداية وليس حتى النص الإسلامي هو البداية البداية برضو هي تنحدر قدما إلى سقراطه سقراط يعتبر من شيوخ ايه منهجيا وجكه كان ايه ذي كان عفوا ذا كان ذا شعبتين الشعب السلبيه والشعبه الايجابيه الشعب السلبيه المعروفه ايه المعروفه بالتهكم السقراطي سقراطك ايروني التهكم السقراطي وكانت وظيفه التهكم السقراطي التخليه ان يخلي العقل من ماذا من الافكار الفاسده والافكار غير الصالحه بالتهكم يطلع عليك شيئاً، فأنت تعريب عما تعتقد. يبدأ هو يسخر من هذا، او يحملك أو يحمل على أن يسخر من هذه الفكرة. أنت بتعتقد بالكلام هذا؟ طريقة معينة، هذا اسمه الشك السكراطي. وبعد أن تتنزع عن هذه الفكرة، وتكون وتصبح مستعدة لأنت تخلى عنها، هذا مصطلة حصطوفية تخلية وتحلية. بعد أن تخلى ذهنك من هذه من هذه الفكرة، يبدأ بالجانب الإيجابي أو بالشعبة الثانية الإيجابية، وهي استيلاد الفكرة الصحيحة، صخرات لا يلقن، طريقته لم تكن تقوم على إيء التلقين أو إطعام الأفكار وإستجوافها، بلع الأفكار، ما في استجواف في الأفكار، وإنما على ماذا؟ على استيلاد الأفكار، بطريق ماذا؟ إذاً، الحوار، الحوار العميق والهادئ، على نار هادئة، في نهاية المطاف أنت تشعر نفسك بأنك تلميذ، أو تلميذ عفواً، هي مفتوحة التأه. تلميذ، تلميذ وأستاذ، تلميذ، عبر الحوار مع استقاو استاذ لانك تشعر أن هذه الفكره فعلا كانت تديك وانه امكانك ايه ان تصل اليها بضرب من ضروب الهدايه هذاك عبر هذا الحوار حتى لا شك عليك وهذا اسلوب تربوي ناجح اسلوب تربوي ناجح لا يقوم على التلقين فقط وانما على المحاوره لدينا في الفكر الإسلامي اكبر امام اشتغل على هذه الطريقة ونجح فيها ابو حنيفه النعمان رضى الله عليه ابو حنيفه لم يكن ايه يلقن تلاميذه كان يستخرج الاحكام بالمحاوره الدائمه معهم آه. والمسألة قد تستغرق أسبوعا أو أسبوعيا أو شهورا تخيلوا بعض المسائل شهورا طويلة ومع كم؟ مع ألف من التلاميذ كان له ألف حلقته فيها ألف من طلاب العلم الذين يتخرجون به يحصرون ويختزون بعد ذلك يصفون في مئة والمئة في عشرة والعشرة في اثنين يعقوب بن إبراهيم الكليني المعروف إيه بأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني صاحب الكتب الشهيرة طبعا وله فضل كبير على المدى فسخرط كان كذلك. أرزتو أيها الإخوة في كتابه ما بعد الطبيعة وهو طبعا لم يسمه كما قلنا لكم إيه؟ لم يسمه كذلك آه. في هذا الكتاب الذي سمي ما بعد الطبيعة يدعو إلى الشك المنهجي لا يسميه شكا منهجي لكن يدعو إلى الشك أن تشك في كل شيء وأن تعيد اختبار كل شيء. إذن سخراء أرزتو كان يقول بالشك إيه؟ المنهجي كان يقول بالشك المنهجي هكذا أفلاطون إلى حد ما وكما قلنا إيه؟ في التراث الإسلامي بعدين جاء لنيه ديكارت آه. <تصفيق> ديفيد هيوم الشكك، هذا اسمه شيخ الشكك. ديفيد هيوم اليوم سنقف معه وقفه مطولة شوية عشان نفهم فلسفته ورد عليه. آه. ديفيد هيوم كان يدعو إلى الشك ويسميه الشك الأكاديمي. أصالة الشك الأكاديمي. أكاديميك؟ الشك إيه؟ الشك الأكاديمي. يعني الشك العلمي كما نسميه الآن الشك العلمي وطبعا بعد ذلك معظم الفلاسفة صاروا يحترمون ويوقرون هذه الطريقة في البحث القائمة على الشك ذكرنا لكم أمثولة في حلقة سابقة أمثولة سلة التفاح حين بعث ديكارت إلى الأب ميلان والأب ميلان كان أحد أصدقائه وبرضو مفكر كان آه. بعث له هذه الأمثولة توضح مذهبه في الشك المعرفي او الشك الأبستمولوجي نعم نأتي الآن إلى مسألة أخرى أيها الأخوة وهي طبيعة المعرفة. طبيعة المعرفة ما معنى طبيعة المعرفة؟ طبيعة المعرفة يعني كيفية العلم بالأشياء كيفية علم الإنسان بالعالم الخارجي طبيعة العلاقة بين قوانا المدركة وبين الأشياء المدركة هل هي علاقة مطابقة مشابهة أم علاقة استنساق مثلا أم علاقة وهمية زائفة لا ندري وفي الجواب عن هذه الأسئلة الكبار أيها الإخوة يتحصل لنا مذهبان كبيران مذهب المثالية أو الصورية يقال له إيه الصورية أو المثالية طبعا مشهور مثالية أكثر من ترجمة الصورية مذهب المثالية وبالإزاء يعني في القبال مذهب الواقعية إذن لدينا المثالية والواقعية باختصار قبل أن نتكلم عن كل بكلمات أيضا يعني موجزة نحب أن نعرف كل من المذهبين بجمله واحدة ما هي المثالية؟ ما هي الواقعية؟ باختصار المثالية لا ترى حقيقة للأشياء الخارجية لا تعترف إيه؟ بخارجية الأشياء طيب كيف؟ وإيش هذا العالم الأمامنا؟ وإيش أنت وإيكذا؟ يقول لك هذا كل افكار <تصفيق> يعني تعترب بوجود العالم لكن على أنه ماذا؟ افكارنا. تعترب بالعالم لكن هذه الأفكار العالم افكارنا. ما في حالم متخارج وحده بمعنى أنه لو عدم المدرك ينعدم ماذا؟ العالم، عدم الخارج، ما فيه فهذا كله أفكار عجيب يعني هذا كله أفكار نحن نولدها؟ طب، هذه أفكاري أنا هل هي أفكارك؟ وليس متطابقة طيب؟ سنشوف طبعا هذه الفلاسفة، ليس ناس عبط يعني فطبعا لم يذكر شيء ونظرية، يكتبون فيه مئات الصفحات ويجيب عن كل شبهة يخرج لك كل شبهة، وستنرى أكثر إيه؟ يعني الطروحات المثالية إصرافاً، أيها الإخوة في المثالية، وهي جورج بيركلي، طروحة جورج بيركلي، أه؟ وكيف يجيب الرجل عن الأشياء؟ يجيب عن كل شيء، يقول لك أعترب بالوجود، لكن على أنه موجود إيه؟ انا. أنا، فلو أعدمت أنا، ينعدم كل شيء، هذه المثالية، طيب، ما علاقتها بمثال الفلاطون؟ سوف نرى الآن، في ألواق هي، على الضد من إيه؟ المثالية على طول خط، تسلم وتقر، بإيه؟ بعينية الأشياء تقول لا بالعكسية موجودة في عين الواقع موجودة إيه؟ في عين الواقع موجودة سواء رصدناها أم لم نوجد لنرصودها هي موجودة أدركناها أم لم ندركها موجودة واحد سيقول لي هذا المنهج وهذه الطريقة هي الطبيعية طبعا البشر عموما وقعيون البشر ليسوا, إيه؟ ليسوا مثاليين انتبهوا. لا تحدث عن مثالية في الأخلاق مثالي. لا لا مش في الأخلاق في المعرفة كلام الآن هي في المعرفة مش في الاخلاق والسلوك والقيم وإنما في المعرفة البشر بطبيعتهم ماذا؟ واقعيون ولذلك لو واحد إيه سأل آه ماذا تقدرون بالنسبة لهذه المذهبين أو هاتين الطريقتين في التفكير الأسبقية لمن؟ للواقعية أو المثالية؟ لا، الواقعية لأن البشر الطبيعي تكون واقعي ما يشكش في الأشياء هذه موجود، كلهم موجود آه. آه. ولذلك الواقعية سبقت المثالية سبقت إيه؟ المثالية وبعد ذلك ثلاثة المثالية نعود الآن إلى موضوع إيه؟ مثلا الروحية طبيعة الوجود آه. الروحية والمادية ماذا تقدرون في الأسبقية؟ أيهما أسبق المذهب الروحي أو الروحاني في تفسير العالم الروحية الواحدية الروحية المتكثرة كما شرحناها أم المادية لا، المادية، نفس الشيء، المادية البشر يرى القريب، قريب هو الماد، وكل شيء مادية، فسر وبعدين يترقى ايه ويجرد أفكاره، يقول لا لا لا، يبدو أن العالم عنده جوهر روحاني أكثر لا تكفي المادة لتفسيره، فالبداية الطبيعية هي المادية، هكذا يقول ايه على قل الفلاسفة هكذا يقول قد نخالفهم، قد يخالفهم بعض الفلاسفة الدينيون، لا او الدينيين عفواً، يقول لك لا، الإنسان كائم فطري ومزود بالإيمان بالمجرد والمفارق بالفطرة في قاعة النفس. وهذا الكلام برضو غير بعيد من الصواب لماذا؟ يعني أنا مرة تفكرت في ظاهرة غريبة جدا جدا ربما لم تدرس بشكل كاف وهي ظاهرة تسليم الأطفال الصغار آه لعقائد كبيرة جدا وعقائد محيرة تحير الكبار يعني حين كنا صغارا وكنا نسأل آه مين رب هذه الأشياء كلها؟ وهذا سؤال فلسفي كبير على فكره وهو دليل ايضا من الادله على اثبات وجود الله وهو دليل قراني ولم يلتفت اليه انا حقيقه لم أقع على عالم من علماء الكلام التفت اليه هذا الدليل وهو دليل قراني ودليل ملموس في كل طفل صغير الطفل يسال لمن هذا لمن هذا وللله وللخمر لله من رب القبر الله من رب السماوات الأرض الله ويتقبل من الله نقول له الله هو خلق كل شيء وكبير ويذا خبر الطفل مباشره انا فكرة صعبه جدا جدا جدا واكثر افكار تجديدا المفروض الطفل يعني ايش الله وكيف الله وكيف رب الاشياء هذه لا يرفض لا يرفض الطفل يتقبل بسرعه يتقبل شيء غريب بعدين هيبدا ينضج قليلا يبدي اسال عن طبيعه الله يظن أن لله طبيعه معينة أن ان ما ماهيه يعني معينه صحيح طبعا اذا اردنا ان نكون دقيقين المفروض ان ليس لله ماهيه ما هي, ما هي كل شيء بيتكون من جنسه وبعدين فصله الله له جنس ما فيه لا اله الا هو, هو خلاص فصعب ليس له ما هي وجود صحيح لكن ما هي ما فيه وجود نعم ما هي ما في ما في جنس جنس ايه وعشان يتميز بعدين من احاد جنسي بفصل يا خصوة. ما في الكلام هذا آه. لكن الطفل يتقبل هذا كيف يتقبلها هذا برهان برهان عميق جدا جدا ركزاه الله في فطره النفس الانسانيه النفس البشريه يا اخواني والقران من الان طافح بتقرير هذا البرهان على وجوه متعددة كيف لما الله دائما يسال قل لمن ما في السماوات والأرض؟ له ما في السماوات وما في الأرض كل آيات الملك كل الآيات التي تتحدث عن ملك الله تبارك وتعالى وعن ملك الله في ملكه فيه ملك يعني قريبا في المعنى المهم آه. عن ملك الله وملكه تتحدث عن برهان إيش؟ التابعية أنا اسميته برهان التابعية اليوم تشوف أنت على فكرة قبل أن البشر يرتقوا هذا المرتقى الصعب آه. في التقنيات والأشياء هذه كان ممكن نجد الجزائر. يعني جزائر معينة غير مأهولة صحيح؟ ولا تتبع أحداً قبل 500 سنة قبل كشوف الجغرافية في أماكن كثيرة لم تكن لا مأهولة ولا مكتشفة صحيح؟ خلاص لكن بعد أن استبحر الإنسان في العمران وفي التقنيات ولم يدع شبراً على إيه ظهر البسيطة هذه ولا في قعره يعني إلا اكتشفه وإلا وضع سلطانه عليه ما في الآن؟ لا تجد جزيرة صغيرة في البحر إلا تتبعه قوة عظمى هاتبع برطانيا هاتبع عمليكا او فرنسا بش عالف الله هولند ما في ضروري صح؟ مع قوة سلطان الإنسان يضع يده يده وعفونا على أيه؟ على كل شيء ربما قال لك أنا منذ البداية كله تحت يدي ما فيه شيء خارج عن ملكي إطلاقاً فاليوم العقل لا يمكن أنه يستوعب أو يحلم بعض الطامعين من رأسماليين مثلاً أني أبحث عن جزيرة وأخذها إليه أنت مسبوق إليها وإنما تروح ستلاقي أنها تتبع أحداً كل شيء يتبع شي حتى في كواكل مجموعة الشمسية تتبع الشمس والمجموعة الشمسية هذه جزء من المجرة والمجرة جزء من المجموعة المحلية هيك هيك العلماء صنفوا فعلا وفيها أشياء معينة رياضية تجعل هذه التابعية مقبولة تجعل هذه التابعية الكونية مقبولة لماذا بنى الله الكون وهذا المعمار الكون الهائل على هذا القانون قانون التابعية لكي نسترشد به دليلا عليه وإليه لا إله إلا هو ولا؟ وكذا الطفل يفكي بالطريقة هذه، مدام كل شيء يتبع شيئا طب هذا الكون كله هو كل شيء يتبع من؟ يتبع الله، هذا هو، هذه برهان التابعية، ويستوعبه الطفل بالفطرة، عندما تقول له الشمس هذا البعيد، بعيد كثيراً، هذا 150 مليون كيلومتر، لله، يقول لك أهل آه الله، آه لأله، هذه رب يقبل، لأن الفطرة تقبل أن كل شيء لابد أن يكون تابعاً، لشيء ما في شيء همل ما في شيء همل وسدى فهذا اسمه برهان التابعية فلو قيل ان الإنسان ركز في فطرته منذ البداية صح الإيمان وقابلية الإيمان صحيح فممكن يكون التفسير الروحي أو الروحاني للعالم أسبق من التفسير مادي وف... وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي الأخير بدأوا على التوحيد وبالمناسبة أنا تذكرت مثلا أن عالم السنسيكريتية المشهور والخبير في الميثولوجيا علم الأساطير ماكس مولر اليهود الألماني في بداية القرن العشرين ماكس مولر خبير في الأشياء التي ذكرت لكم هذا الرجل انتهت به أبحاثه إلى أن البشرية بدأت بالتوحيد ثم تطرق إليها الشرك والتعديد وهذا جميل جدا وهذا ينطبق مع القرآن الكريم بخلاف المشهور جرياً على عادة التطورين الاجتماعيين أثباع منهج أو مدرس ترب سبينسر قال لك لا البشرية بدأت بالشرك والتعديد وبعدين انتهت إلى التجريد والتوحيد القرآن أقول لا كان الناس أمة واحدة لأن أول ناس من هو؟ آدم عليه السلام هو كان موحداً إذا المجتمع البشري بدأ موحداً وبعدين تطرق إليه التعديد والشرك وهذا الصحيح ماكس مولر وغيره انتهوا إلى هذه النتيجة آه. ببعض إيه؟ الأدلة والأشياء آه. التطوريون قال لك لا العكس للأسف وجدنا بعض المفكين الذين احترموهم مثل أستاذ الكبير عباس العقاد ومصطفر محمود وغير هؤلاء إيه؟ للأسف رددوا بمجرد تقليد آه. وهم من أذكار المفكرين ومن الناس الطيبين رددوا نضيت التطوريين قال لا كان في شرك بعدين البشرية وصلت إيش؟ إلى التوحيد وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح على كل حال إذن المثالية أو السورية أيها لا تعترف بعينيه الاشياء ولا بخارجيتها وتراها مجرد أفكار مجرد افكار اما الواقعيه فتعترف الاشياء بوجودها المستقل العياني الخارجي اه والذي لو قدرنا معه فناء الجنس البشري وفناء كل من يعقل ويدرك لبقيه الاشياء كما كما هي موجوده ولو قدرنا بعث هذا المدرك مرة أخرى لو وجدها على, إيه؟ على حالها وطبعا واضح أنه من ناحية علمية لابد أن يكون مذهب الواقعية والصادق ولا من الصحيح لا يمكن تفسير حقائق العلم مطلقا إلا, إيه؟ إلا ضمن إيه؟ الطريقة أو المنظور أو بالمقاربة الواقعية وإلا كيف نقدر, نقدر عمر الصخور ونستخدم ايه طريقه الكربون 14 ايه معناه لانه في واقع خارجي رصدته وام لم يرصده موجود وتعمل فيه قوانينه ولم الصحيح ايه طبعا العلم كله يسقط بالنظريات المثالية إلا الا مع تكلف شديد جدا جدا جدا اشعه رونتجن هذه اشعه اكس بسموها كيف تم اكتشافها بالصدفه اه حين راى يعني تاثير مصدر هذه الأشعة في اللوح الحساس آه. صحيح ولم لم يكن ولا على بالي ولا في خاطره موضوع هذه الأشعة، لكن هذه الأشعة اكتشفنا انها موجودة من ملايين السنين، من يوم أخ... الله خرقه هذا الكون وهذه موجودة مع الأرض، يعني. صحيح؟ لكن الآن اكتشفناها، سواء اكتشفتها أم لم تكتشفها هي موجودة وفاعلة، وقد تأخر اكتشافنا لها عشرات ألوف السنين كجنس بشري، لكنها موجودة. وتفعل، وتارك آثارها في مؤثراتها، تارك أثارها وهكذا في كل الأشياء، ولماذا صحيح؟ كما يترك الزمن بصمته، وآثاره في الصخور، في الجبال، في سيف البحار، وفي الأشياء الآخرة للآخرة طيب، فنعود الآن مرة ثانية، نبدأ نفصل إيه كلمة عن الواقعية لنعود إلى المثالية لأنها أكثر شوية تعقيدا وغموضاً، نبدأ بالواقعية، الواقعية ليست واقعية واحدة إخواني وأخواتي وإنما هي واقعيات، أنا سأذكر منها فقط اه مدرستين لانهما الاهم والاخطر والباقي تنويع عليهما وخاصه على الواقعيه النقدية على الواقعيه النقديه المسمى بالتقليديه اه الواقعيه الاولى مسمى بالواقعيه الساذجه ساذج اه بفتح الذال الواقعيه الساذجه نيه رياليزم الواقعيه الساذجه لماذا سميت ساذجه ساذجه واقعيه سادجة لفرط ثقتها بالحس يعني تثق بالحس ثقه مطلقه خلاص ما يؤدي الى الحس نحس يقع منا موقع الثقه هو القبول لا هذا سذاجه هذا يعتبر اي سذجه ان الحس كما قلنا يخدع والحس يخطئ قضيه القلم الذي ينكسر ايش في الانه هيو هيو اخطا يرى البعيد ايه صغيرا والقريب ايه كبيرا مع أن ذاك ايه كبير في ذاته وهذا ايه صغير ايش في ذاته ينخدع اه لو اتيني مثلا هي بثلاثه من الانيه هذا مثال مشهور جدا آه. الأول فيه ماء شديد الحرارة الثاني فيه ماء شديد البروده والثالث ماء عادي فاتر كالذي نشرب مثلا وضعنا ايه اليمين اه وضعنا ايدينا في الماء شديد الحرارة ثم اخرجناها فوضعناها في الماء الفاتر كيف نجده؟ هو شديد البروده معناه هو ليس شديد البروده الحس خدعنا صح ولا نجدوه شديد البروده هو ماء عادي فاتر ولو وضعنا ايه يسرانا او شمالنا في الماء شديد البروده واخرجناها ثم وضعناها في الماء الفاتر لو جدنا شديد الحراره حار ان كان في شديد ايه البروده يخدع الحس الحس يمكن خداعه بسهوله يعني واضح ولو لم يكن اه من خداع الحس ايها الاخوه الا اننا نلحظ نلحظ ونرصد أن الأشياء يتغير مظهرها وتتغير هيئاتها هيئاتها باختلاف زاويه النظر صحيح مرات ايه زاوته النظر تؤدي لاختلاف في المنظر لازم تؤدي اختلاف المنظر طبيعي تؤدي اختلاف ايه المنظر اثنين بالقرب والبعد اه يختلف حجم ايه الاشياء ومرات إيه ايضا هيئاتها بقوه الاضاءه او ضعفها او انعدامها لو انعدمت ما بنشوف ما عاد بنشوف شيء وهذا مش صحيح ولو كانت ضعيفه نرى رؤيه ايش مغبشه ومشوها وكانت قويه نرى رؤيه اقرب الى الكمال عجيب معناها الحس لا ليس موضع الثقه المطلقه ان ان الثق به واضح انه ايه ولذلك هذه الواقعيه كانت واقعيه ساذجه يعبر عنها كالتالي بتعبير اه جون ستيوارت ميل ابن جيمس ميل طبعا ابو فيلسوف كبير وهو ابن فيلسوف وهذا أحد العباقره العاجبين يعني هذا كان عمره 4 سنوات يعرف الانجليزي واللاتيني والاغريق ودرس المنطق والفلسفه تخيل اه جنن ابوه اه وعقمه صار عمره 18 سنه طبعا أصيب بعكته نفسيه وهو رجل يعني عقمه ابو مساره من, من اول ك شيء غريب اربع سنوات تعرف الشرت هذه اه كبير جون ستيوارت ميل ومع ذلك كان اي في رؤوس القائلين بايه بالواقعيه السادجة. كان يقول العالم العالم قبل ادراكنا له قوه هو بعد ادراكنا له نحن ندرك العالم كما هو تماما معناها العلاقة بين قوى الادراك ايها الاخوه وبين العالم علاقه ايش علاقة استنساخ، علاقة مطابخ، علاقة مشابه يعني صورة العالم في إدراكنا هي نسخة طبق الأصل للعالم في ذاته كما هو في ذاته هذه ساذجة واضح هي الأمر ليس كذلك اليوم لا يمكن عالم في الأعصاب أن يوافق على هذا الشيء لا يمكن طبعا حتى الأدلة العصبية العلمية لا يمكن هذا خطأ واضح جدا ولذلك عدلوا بعد أن عدلوا في هذه الواقعية الساذجة عدلوا عنها بعد أن عدلوها إلى الواقعية النقدية أو تسمى أيضاً الواقعية التقليدية Critical or traditional realism الواقعية التقليدية أو الواقعية النقدية هذه جميلة وستشوفوا عن إيه ستروق لكم حقيقة وهذا الواقعية النقدية او التقليدية هي المعتمدة في العلوم الطبيعية هي المعتمدة في العلوم الطبيعية ماذا تقول الواقعية النقدية؟ تقول نعم نحن ندرك بقوانا العقلية والإحساسية هو الحس فينا طبعاً يا أخواني، ننتبه دائماً هناك خطأ كبير يقع في أكثر المتكلمين مننا يعادل بين الشعور والإحساس، غلط الشعور هو قوى الباطن، الإحساس هو الظاهر فلا تقول احسست بأنه يكرهني خطأ، شعرته الإحساس أنه شفته، أو سمعته، أو لمسته، أو ذقته، أو شميته، هذه الإحساس إذا قلت أحسست، هذا هو الإحساس وإذا قلت عرض بدور الشعاره ايه بوجودني او كذا شعار بالقوه ايه الباطنه واضح هذا الشعور وهذا ايه الاحساس مش باطنيها عموما الا على سبيل المجاز اه والا فان احساس ظاهري هذه قوه الاحساس وقوه ايه الادراك يعني الظاهره والباطنه قالوا نعم آه. نحن ندرك العالم لكن ليس على طريقة المطابقة لا مش مطابقة مش نسخة كربون مش صحيح وانما على طريقة التعديل على طريقة التعديل فالصورة الحاصلة عن العالم أو أشيائه في أذهاننا هي صورة معدة عن هذا العالم ما الذي قام بتعديلها؟ الذهن، العقل، قوانا العقلية العقل إذن هو ليس, إيه؟ ليس قوة سلبية أو قوة يعني غير ذات فعلة بالعكس هو قوة فاعلة ونشيطة ودائما يظهر فعلها حتى مع أي إحساس بسيط يظهر فعل ونشوف هذا بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى سأضرب لكم أن أي واحد درس علوم حتى يعمل مستوى عداد يقول لك هذا كلام صحيح، لماذا؟ لأننا درسنا أن القط يرى هذه الأشياء بطريقة إيه؟ مختلفة، الألوان، الحصان يرى بطريقة مختلفة، النحل يرى بطريقة مختلفة، الفئران يرى بطريقة مختلفة، كل واحد حسب, إيه؟ حسب جهازه البصري وحسب طبعاً أي تكوين إيه دماغي، كيف يترجم هذه الأشياء، نحن نرى هذه واحنا عارفين طبعا إيه؟, ايه معنى اللون في الفيزياء ترددات هي موجات اه ذات تردد معين اه بعدين عن طريق موجات الضوء على الشبكية يتصادم في المخ المخ يفسر هذا الشيء بشيء اسمه اللون اللون الاخضر الاحمر بنفسجي إلى آخره اه جميل جدا اذا خضره هذا القلم ايها الاخوه ليست حقيقه مستقله بذاتها لكن شروطها الخارجية لكن شروطها عفوا لكن شروطها الخارجيه قائمه هناك لا تتغير ولا تتوقف علينا وهذا التعبير أنا أدقّق عليه من عندي شروطها الخارجية عموماً في كترة الفسرية ولكن شروطها ليس صحيح لأن شروطها قسمان لمن تأمل شروط إدراك خضرة إيه الأخضر وحمرت الأحمر وزلقة الأزرق إلى آخره هذه الشروط مركبة من شيئين؟ شروط خارجية مستقلة هناك وحدها بغض النظر عنها وهي لا تساوي الخضرة لا تساوي إيه؟ شطر الخضرة جزءاً منها، ليس هذه آه لكن وشروط داخلية تتعلق بماذا؟ تتعلق بجهازنا الإبصاري، أقوى بدماغنا، بقوانا الإدراكية، إذا اجتمعت هذه الشروط وتكاتفت وتآذرت مع هذه الشروط وفعلت معها سوية، ما ينتج؟ إدراك خضرة الأخضر وحمرة الأحمر إلى آخره، واضح؟ لكن هذه الواقعية النقدية تعترف إخواني كما قلت لكم، وهذا مهم، تعترف بأن إيه؟ على الأقل شطر شروط او جزء من شروط او بعض شروط إيه؟ خضرة الأخضر وحمره الاحمر وطبعا اشياء ثانيه كمان والملمس والشم كل مش بس في الالوان اه في الخارج مستقله عنا وجدنا او لم نوجد هي موجوده لكن لا يمكن أن ينشا الاحساس اه باللون الاخضر الا مع تكاتف الشروط الأخرى الذاتيه خاصه بالذاتيه يعني شروط الانسان فياتي الانسان اه يعمل حواسه ثم يعمل ايه عقله ودماغه فيدرك منظر الأشياء وحجمها وبعدها وقربها ومنمسها وريحتها وإلى آخر لآخر وهذا كلام علمي وصحيح وهذا يذكر بالذي قلت في أول يوم في هذه الدورة لبعض إخواني بس ما كانش في الدرس كان على كذا قلت لهم هناك سؤال مشهور يسأل العلماء الفلاسفة لو وقعت شجرة في غابة هذه الغابة ليس فيها انسان هل يصدر لها صوت الآن نفهمنا الجواب إذا قلت نعم غلطت إذا قلت لا غلطت الجواب نعم غلط الجواب لا غلط الجواب مركب الجواب مركب اه حتقول اول شيء قبل ان اجيب قبل ان أجيب. على فكره كثير في مغلطات يقع فيها الناس بسبب ماذا بسبب انهم يخدعون بالسؤال السؤال بيكون فيه خطأ خطا فيه نقص السؤال غير محرر فيجب أن نقول قبل أن نجيب عرف لي الصوت ما هو الصوت كما اللون ايضا الصوت كاللون ما هو اللون ما في شيء في الخارج اسمه اللون ابدا لكن في جزء من شروط ادراك اللون موجوده في الخارج صح ولا ولا الاجزاء الاخرى تختص بي انا عندي انا ك انسان كمدرك كذلك الصوت ولا مش صحيح ايش الصوت هو يقع تقع الشجرة، وترتطم بالأرض وحتى وهي واقعه هيك ترتطم بالهواء يتضاغط ايه طبقات الهواء وبنسمع شوش. صحيح وهي واقعه بنسمع زوش. ايش هذا ليش بنسمعه لانه مع الفروع والاغصان بصير الصوت هذا والارتطام نفس الشيء وبنسمع هذا الصوت جميل هذا التضاغط والانضمام ايها الاخوه بغير جهازنا السمعي لا يمكن أن يصير اي صوتا هو يساوي صوتا عندنا نحن بجهازنا السمعي والإدراكي هيك بصير الصوت لكن لو ما فيش شجرة وما فيش عوامل احداث التضاغط هل حنسمع مش حنسمع معناها الصوت مش ظاهره ذاتيه وفي نفس الوقت ليس ظاهرة إيه؟ موضوعية هو ظاهرة ذاتية موضوعية مركبة من الاثنين مركبة إيه؟ من الاثنين هذا ليس حل الوسط، هذا حل علمي هذا باختصار هو ما تقول به الواقعية النقدية وهو كلام جميل وجميل جداً فعلاً آه. يعني عنده, عنده بعض الفلسفي وفي نفس الوقت عنده صدقيته العلمية ماذا يقول لك؟ العلم, العلم إيه؟ يقول كذلك نعم. إذن في الحاصل الإدراك والمعرف إخواني وإخواتي ليس صورة مطابقة كما زعمت الواقعية الساذجة ولكنه صورة معدلة كما ادعت الواقعية النقدية أو التقليدية نأتي الآن إلى المثالية أو الصورية إيمانويل كانت أو عمانوئيل كانت عمانوئيل يعني او ترجمة بالألمان إيمانويل معناها عطي عطية الله هذه الكلمة معناها عطية الله كانت الدع في نقد العقل المحض كتابه الاعظم بلا شك والاشهر على مستوى العالم اه ادخلوا على اي موقع في الانترنت أه. يمكن اي موقع واكتب اي كانت وهتشوف اي مقال عن فلسفته هذا مترجم تقريبا هذه المقالة بحوالي 40 50 لغه شيء غريب لغات لا نفهم حتى المكتوب العالم كله يعرف كانت العالم كله يدرس كانت اه فيلسوف هائل القيمه وكتابه هذا مهم إلى درجه غير عاديه على الاطلاق حقيقه يعني فكانت حين تحدث عن المثالية أيها الإخوة تحدث عن أفلاطون لكن كان من الذكاء الرجل ومن الدقة الفلسفية بحيث أعطي مثالية أفلاطون فعلا قدرها اللازم لأنها ليست مثالية كما نعتقد تسمى مثالية صحيح عشان موضوع الأفكار والأفكار في العالم الآخر لكن أفلاطون لدى التحقيق ليس فيلسوفا مثاليا بمقدار ما هو فيلسوف واقعي مسرف في الواقعية قل لي كيف؟ أولا ليس من ذليل في كل محاورات وكتب أفلاطون على ان هذا الرجل ينكر العالم الموضوعي أبداً ما أنكره كان يعترب به يعترب بموضوعية الإحساسات وموضوعية الأشياء لكنه زاد على ذلك فأسرف في الاعتراب بموضوعية الأشياء مجاوزاً إي إياها إلى الاعتراب بموضوعية الأفكار الكلية صح ألا؟ إيه؟ فاعتقد أفلاطون عكساً للإسمانيين او الإسميين الذين أنكروا إيه؟ الكليات بالعكس قال هذه الكليات موجودة ولها وجود حقيقي ليس مجرد عمل عقلية له وجود حقيقي مثل هناك في عالم آخر عالم كامل موجود حقيقة موجود مثال الحصان ومثال الكوب ومثال الإنسان وهو المثال المطلق الكمال نحن صور مشوهة منه لأنه واقع واقع مشوه والواقع الكامل في العالم الآخر هذه الفلسفة الآن عادة مثالية كما نفهم مثالية واللواقعية طلعت واقعية مسترفة في الواقعية لكن تسمى مثالية على شأن موضوعية مصطلح الأفكار أو المثل آه. المثل التي لها وجود موضوع حقيقي فعلينا ألا نظلم لكن الأسف كثير جدا جداً الكتب الفلسفية المتعجلة حين تترجم المثالية تبدأ بأفلاطون ولكن تجد جذور عندها في نظم ليس صحيح فلسفته ليس مثالية في م تعترب بالواقع الموضوع لكل ما يتعلق بالمحساد وتزيد عليها اعترافاً بالواقع الموضوعي للمتعقلات كمان غريب إيه؟ موجودة ولكم وجوداً حقيقياً. حقيقياً طبعاً هل نقبل بهذا؟ لا نحن ردنا على الإسمانيين وردنا على وليم الأكامي وعلى ديف دهيوم وعلى أمثال هؤلاء ممكن أن نرد الآن بكلام واحدة على فلاطون ونقوله غير صحيح وهذا المثل التي تحدث عنها بمعنى المفاهيم الكلية المهوية المفاهيم الاولى صح المفاهيم الاولى اللي هي هذه المفاهيم المهوية يا افلاطون حنقول له مش صحيح وما وجود كامل في عالم آخر كما تعتقد حايقول ليش حنقول له منها ما لا يقبل الوجود اصلا كمفهوم مستحيل والمعدوم حيتخربط افلاطون يقول اه والله ما خدتش بالي من الشغله هذه طبعا ولذلك على فكره أفلاطون في اخر حياته شك في فلسفته المثالية هذه شك طبعا كتب اشياء تؤكد انه ايه بدا يشك فيها عنها طبعا لأنه في مفاهيم كليّة يعني معقولات أولى أو مفهومات أولى مالها لا مصداقة لها ولا يمكن أن يوجد لها مصداقة بطبيعتها كمفهوم المعدوم ومفهوم المستحيل وهو مفهوم كلي جنرال تيرب مفهوم كلي كذلك المفاهيم الكلية الأسطورية كمفهوم الرخ والعنقاء والآخرية وهو مفهوم كليّة همش موجوده واساطير والعقل يقوم بها لكن من حيثيه المفهومها لما قلنا امبارح نفرق بين حيثيه الوجود وحيثيه ايه المفهوم يعني العقل قادر ان يكون مفاهيم كلية اسطوريه لكن هي مفاهيم كلية وما وجود في عالم المثل افلاطون تبعه ضعيف وهيك بنكون ردينا عليه كما ردنا ردينا على مين على الاسمنيين وفي الاخير يسلم لنا مذهب ايه التجريد والانتزاع اللي سميناه مذهب ايضا التخشير مذهب عشان ما تنسوش التخشير يعني المطبخ فنرجع الآن إلى المثالية في الحقيقة المثالية كما يعني تشرح في الكتب الفلسفية المدرسية وبين جوسيم أيضا أنا بنصح تقرأ الفلسفة من كتب مدرسية يعني كيف من كتب جامعية أحسن ما تقرأ الفلسفة في كتبها العتيدة يعني إياك تتورى تروح تقرأ أكانت من كتبها ستكره الفلسفة و ستشوك في نفسك انا مرة سألني أستاذنا الحياء عبدالله بن مسيري في آخر اللقاء معنا رحمة الله عليها كنت بوسطو في المطار كده قال لي بتسألك شيء عندما قلتوا تفضل يا أستاذ قال لي إيش رأيك فأبو يعرف مرزوقي قلت له ما ينفهمش من الصعب جدا أن ينفهم قال لي كده قلت له طبعا قال لي الله يعطيك إيه العافية أنا كنت أشك في ذكائي يقرأ له مش فهم حاجة مسكية لم أجد أحد يلي سألنا عنه وقل له مش حينفهم مش حينفهم طبعا مش حبيش أنا أنا لا أحب إن أجرح في هذا المفكه في يسوف العربي الكبير إيه بس عندي قناعة المفروض اللي يكون فاهم مليح يقدر يفهم عرصته قال ليك صفة المعلم الناجح اللي فاهم مليح يقدر يفهم صح ولا يقدر يبسط آه. البغوطة نفس الشيء مرة سألني كان عامل معاه حلقة فحورات القرن جديد عن تجديد أصفقه قال لي يا سيدي هذا المرزوخ وقوت له ما له كان بكتب أيام ورد عليه قال لي عاملوا لي كذا كذا وقوت له ما فهمته صح قال لي بالمرة وقال ومرت له مرة ومرتين قتلوا أصلاً بفهمش قال لي ممتاز هيك في المعناج القصة يعني آه فتروح تقرأ كانت مباشرة هتكره الفلسفة وتكره نفسك وتشوف في قدراتك لا لا لا وما تكرهاش برضو اي هيوم اي من كتبه ولا جون لوك ولا فلان واعلان أبداً ولا حتى ابن رجد وإيش تعمل ولا ابن سينان آه. روح لكتاب جامعي ناس بدرجوا في فلسفة الجامعة آه؟ وأول كتاب فأول سمستر خذوا قرأ ممتاز سيعطي ومفهومه وقابل أن تفهم وخلاصه دقيقه جامعيه على فكره مش انه اي كلام هيك يا كلام جرايد وصحافه وكلام واحد هاوي فلسفه لا كلام مدقق وخلاصه صحيحه لفلسفه ايه الفيلسوف صح ولا او هذه نصيحه مش أنا يعني انا صاحبها ينصح بها الفلاسفه الكبار هم جربوها قال لك روح على الكتب الأكاديمية افضل لك ما تقرا ايه الكتب الفلسفيه الاصيله حتغلبك فنيجي الى المثاليه ونبدا مع الرجل فعلا اللي بدات معه المثاليه الحديثه بشكل صارخ وهو جورج بيركلي نعم جورج إيه؟ بيركلي قلنا هو ألف وسبعمائة مات الرجل هذا الإنجليزي وقص هذا كان قصاً نعم وكان مثالياً مسرفاً سننخص مثالية جورج بيركلي واحفظ هذا الجملة بكلمة واحدة له ما قاله؟ قال to be is to be perceived to be, uh, to be is يعني, يعني to be perceived أن يوجد معناه أن يدرك بس هذه فلسفة جورج بيركلي المثالية ان يوجد معناه أن يدرك إيش مع هذا الكلام هذا؟ هل جورج بيركلي يشك في العالم الخارجي؟ قال لك أنا لا لست كذلك لست شكاكاً انا في أرى واقع. <تصفيق> كيف واقعي؟ قال بس بختلف معاكم في معنى الوجود الوجود, الوجود عندكم شيء وأنا عندك شيء ثاني إيش يا شيخنا مولانا إيش عندك الوجود؟ قال الوجود الوجود في الأفكار في الذهن فالعلم وجود، ولكن في ذهني. ماذا؟ مثالي معناك؟ طبعاً هو مثالي. والعجيب أن هذا الرجل أه؟ يعني بعض الناس يحول أشياء إلى معاني. هذا لا يحول إيه؟ المعاني إلى أشياء. قال لك أصالت الوجود للذي في ذهني أنا. يعني أي شيء إذا أبدأ نحكم له بوجود هو ليس وجود حقيقي. لابد أن يكون في الذهن. فما ليس في الذهن ليس له إيه؟ وجود. أن يوجد أن يدرك. طبعا أجي بعدين الخبيثة شيخ الشكاك ديفيد هيوم قال له آه ممتاز إذا كان ذلك كذلك فالله ليس له وجود وانت قسيس كبير مؤمن بالله مؤمن كان بيركيلي الله مره ووجود واحد الروح ليس له وجود وآخر شيء قال له حضر بك ضربة ثالثة قاسمة الإدراك نفسه ليس له وجود صح ولا؟ الإدراك ليس له وجود لنرجع إلى جورج بيركيلي طبعا في بعض الناس حاولوا أن يقزموا فلسفته وأصعب شيء على الفلسوف وزي ما قال أفلاطون أحقوا الناس بالرحمة عليهم بين ج باسم الجهال و باسم عذب التعمق يختز كل فلسفته التي كتب فيها ألف صفحة في جملتين بتراوين جملتين بتراوين بتراي يعني بتراوين وقولك هذه فلسفته وسنضربها بجملة واحدة لا لا أصحش هذا ظلم ومهتان جورج بيركلي تصدى له الأديب والمفكر الكبير وأول معجمة إنجليزي يعني أول واحد آه. ألف دكشنة من هو؟ سامويل جونسون جونسون هذا السمين هذا الضخم هذا آه. فتصدى له قال هذا المعتوه بيركلي يدعي في فلسفته كذا كذا وأنا أقول له اضرب الحجر <تصفيق> بس سوف أخضي على فلسفتك يعني اضرب إيه برجلك الحجر ستعرف أن العالم خارجي موجود أما حبش أقول اضربك بحجر في وجهك عشان تفهم أنه في عالم خارجي لا لا بيركلي ليس بس سخافة هذه فريسوف كبير يفهم الكلام هذا ولو سألته طيب يا بيركلي لو ضربناك بحجر قال اه سينشج راسي وينزل الدم وكله هذا في دمغي. <تصفيق> مش حقيقي طبعا سألوه قالوا إيش للتفكير العجيب جدا هذا الرجل مؤمن مؤمن إيمانا عميقا بالله يرى إنه الخالقية المطلحة وقولها لله وبس هاي معنى يمكن هاي اللي ايه يعني حفزه إنه يقول بهذا المذهب سألوه أسئلة ذكية في البدار الفلاسفة قالوا طيب إذا كنت ترى إنه أن يوجد هو أن يدرك فإذا لم يدرك ليس له وجود جميل إذن كيف نحن نتلقى احساسات بما حولنا بشكل مت طالما احنا في اليقظه اه اعيننا مفتوحه اذاننا اه مو بنسمع اشياء وهوا بنشوف الوان واشياء تتحرك واشياء كذا ونلاقي اراده لنا في ايجادها صح تعالكس انا قد اكون اكتب هيك في شيء بيتحرك رغم عني على هامش الشعور بيتحرك قاعد انا مش صحيح مرات بالعكس يا اخوان وانا بكتب هيك يزعجني ظل يدي صح ولا لا انا لا اريده وموجود بالغصب عني بحسب الزاويه زاويه الضوء ها معني ما بدي اياها وما وجود من غصب عني ففرض نفسه علي فمعناها له وجود حقيقي فقالوا له شوف قوي جدا جدا ها اعتراض جدا جدا قالوا من أين تأتي هذه الاحساسات المنهمره المتلاحقه المتواليه علينا ونحن في غفله منها وعلى غير اراده مني او توجه او عزيمه ما بدنا اياها تجينا باستمرار شئنا ام ابينا ايش رايك يا بيركلي قال الجواب حاضر سهل سهل، يخلقها الله. نحن نحن مسؤولين. الله الذي يخلق كل شيء كما يريد هو. هو يخلق هذا، ويخلق هذا الشيء، وإنك لا تستطيع أن تنفيه. إذا الله تخلقه في ذهنك، وخالك تشوف الظل هذا الظل، ويشوش عليك وأنت تكتب، يفعل هذا. ماذا؟ قال كل هذا مخلوق لله. يعني الذي ينسق بين هذه الأشياء، التي لا يقوم الذهن بالتنسيق بينها، والقوة المريدة في الإنسان على خلقها، هو مين؟ هو رب العالمين، لأنه الله الذي يريده بهك. لكن هذاك هو كلام ممكن يقنع واحد صوفي واحد عارف وواحد مستهان بحب الله تبارك وتعالى لكن ما اقنع جهيون اللي قال له ايه طب الله نفسه عاد فكره الله من وين اجت هذه معناها على طريقتك في التفكير الله غير موجود اه ضرب الخصم هذه طبعا اه مظبوط ولا لا الله ما يخلق نفسه هو. ولا يخلق فكرته من وين قال له وين الروح غير ملموسه وغير داخل في اطار الحس بالمره اه وكذلك الادراك نفسه عاد الادراك ادراكك نفسه أنا طرحت تساؤن على بيركليك لما قرأت فلسفته لو تصورناه وقلنا له إيه يا سيد جورج يا قص يا محترم أنت الآن تجلس على كرسي أنت تجلس على كرسي وجاء أحد من خلفك ودون أن تدري أو تأذن به ودعك دععة قوية فسقط انفعلت سقوطا قبل أن تدرك ما الذي حصل ومعروف أي حدث يأتي سريعا للإنسان ما الذي ايه يعني قبل ايش ان يدرك طبعا بصير في انفعال بعدين يدرك ايش اللي صار زي الزلزال مثلا ما راح ينفع بثواني بعد يدرك الانسان القران اشار لهذه الحالة يطلع عندنا تفسير في سوره آخر آه. لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا اولم وليت منهم رعب حتى هنا في رياكشن او رد فعل قبل الانفعال لسه كمان والانفعال قبل الادراك شفتوا القران كيف رتبها ما جالش لملئته منهم رعبا ولا وليت منهم فرارا قال لا لو وليت منهم فرارا وبعدين لمولئته ايه يعني ادراكك للانفعال متاخر شفت ادراكك الحضور للانفعال متاخر على رده الفعل ايه بصير هالانسان فانا هذا اعتراض مني فهنقول له يا سيدي هنا ما في ايه ما في انه ادرك هذا أه. وحصل حدث قابل للإدراك هذا نقضي أنا أه. قابل للإدراك اللي هو إيش أنك وقعت إذا حاول إيش الرجل يباهت ويكابر سنقوله لا سنعطيك بشغل إيش أوضح من هيك أنت نائم <تصفيق> أنت نائم على تختك وإحنا جينا إيه أه؟ وألقينا بك إيه؟ من على هذا التخت أو السنين فوقعت على الأرض وتهشمت ثنيتك وسألها دائمك و قمت ولم لم تدرك لسه بدك ايه ربما دقيقة إيش اللي حصل تفتح الضوء كده؟ أي صحيح؟ فحصلت مجموعة أشياء انفعلت بها انفعلت ايه بها اه اسمه الانفعال أحد المقولات ايه العشر العرضية وبعد ذلك بدأ الإدراك مع أن هذه الأحداث التي وقع الإنفعال بها بحد ذاتها قابل لماذا؟ للإدراك ومن صحيح؟ معناها لم يصر وجود الشيء رهناً بأن يدرك فله عينية وله وجود قبل أن يدرك هذا ما أتقدم به أنا نقض على إيه جورج بيركلي آه. لم أقرأه لأحد وأرى أنه إيه يعني؟ فيه نوع إن شاء الله من القوة نعم فهذا بالنسبة إيه جورج بيركلي طبعا فيه نقود كثير يعني أدق يتحدث عنه كيف الرجل لم يفرق بين التصور وبين التصديق لكن موضوعات هذه موسعة خلينا منه في عندنا إيش؟ فكتة أو فشتة 1214 اللي هو تلميذ كونت التلميذ المباشر إيه؟ لي فشتيش قال؟, قال هذا العالم مجرد عالم من قوانين من دساتير وهو ليس عالما خارجيا موضوعيا انها قوانين فكري انها قوانين ايه فكري انا وكل تشويش وكل تشويش او مفارقه في ادراك العالم يعكس تشويشا أو مفارقه في فكري أنا فلو صححت هذا وتحكمت في العالم إيه؟ إيه؟ يتصحح أمامي ويعود إلى سويته لأنه عالم أفكار، وليس عالم خارجي وعندما نحن مثالية، مثالية ذاتية مثالية ذاتية سماها كونت، هذا الضب المثالية سماها المثالية المادية وقع فيها تلميذون، فشته قال بهذه المثالية إيش؟ المادية نعم. وبعدين ما قال؟ قال افتراض العالم الخارجي اصلا هو خاطئ أنه في عالم خارج قال هذا افتراض خاطئ ليس إلا عالم العقل والأفكار في داخل عقل فقط وكل تناقض لابد أن يكون إيه؟ تناقض بين الأفكار فقط مش أكثر من هيك طبعا هذه مثالية مغرقة يعني صورة أخرى إيه؟ من جورج بيركلي يعني. صورة أخرى إيه من جورج بيركلي نأتي الآن إلى المثالية النقدية وحنشوف ليش مثالية سموها وهذه فعلا مثالية اللي بتاعت مين بتاعت كونت وسموها المثالية إيه؟ المتعالية ترانسندنتل آه المثالية المتعالية، أو المثالية النقدية. ماذا الفلسوف الألماني؟ Kant، صاحب نقد العقل المحض. او نقد العقل الخالص. أول شيء ما معنى العقل المحض. وايش معنى النقد ؟ كريتيك. ماذا بدوا من الكريتيك؟ مش مقنى يعني يعني أنه نقد عليه. لا لا لا أبداً. تمييز شيء من شيء. تمييز ايش؟ العقل الخالص يا أخواتي أو العقل المحض عند Kant هو ايه؟ هو العقل السابق على التجربة يعني أحكامه أحكامه تكون سابقة على كل تجربة وليست مستمدة من التجربة وهي ضرورية لفهم كل تجربة ومن غيرها لا يمكن هي التجربة إيش؟ أن تعني لنا شيئاً تجربة حتى رؤية شيء أو استطعام شيء أو الإمساك بشيء أو إدراك شيء أه. تصوراً أو تصديقاً تصوراً أه؟ أو تصوراً إدراك للأشياء مفردة تصديقاً بشكل قضايا أه؟ في عنا ايه مثلاً السخونة، تصور، الماء، تصور، الماء ساخن، هذا الماء ساخن، تصديق فيها حكم، يعني هذا الماء يكون ساخناً، هو ساخن، كائن ساخن، إلى خره، هذا التصديق فقال العقل المحوظ هو هذا العقل، العقل غير المستمد من التجربة وعنده أحكام قبلية، ما معنى قبلية؟ سابقة على كل تجربة، سابقة على إيه؟ قال النقد الذي أحدث عنه في كتاب أقول هذا النقد الذي أحدثكم وأكتب فيه هو تمييز ما هو حكم قبلي سابق على كل تجربة وما هو مأخوذ مستمد من التجربة إذا قدرت تميز هذا الشيء أنت تكون فاليسوف نقدي أرثر شوبينهور صاحب العالم إرادة،, العالم إرادة وتمثلاً كتب يقول ان فضل كانت وميزة كانت أنه إيه؟ ميز بين الأمرين بين الشيء في ذاته وبين الشيء في إدراكنا لماذا؟ له علاقة بالنقدة هذا أنه كانت اعتقد أن الأشياء لها وجود واقع حقيقي إذن كانت بهذا المعنى ليس إيش؟ مثاليا ذاتياً صح ليس مثالياً مادياً مثل بيركلي بيركلي برضو مثاليته مادية وذاتية أن يدرك عندي يعني أن يدرك إيه؟ عندي طبعا كمان هيك سألوا لبيركلي السؤال ترى قبيلة قليل هذا العالم موجود عندي بهذا التناسق انا الآن أرى هذه الوجوه الطيبة اه لكن كل من يجلس هنا يراها أيضا كما أراها فقالوا طب كيف وجود حقيقي لبيركلي كيف كلنا بنشوف نفس المرايا قال الله ينسق بينها ويخلقها نفس الخلق يخلقها عندك وعندي اه ابدا اه كله بنفس الطريقه فبرضه اجاب عن هذه المساله يعني لكن ما اجربش على الشبهات اللي احنا أوردناها. فكانت في مقدمة الطبعه الثانية لنقد العقل المحض ماذا كتب هذه الطبعة فيها إضافة وحيدة وهي إضافة مهمة وأصيلة وهي الرد على المثالية المادية مثالية بيركلي قال ردت عليها فهو ليس مثالياً بهذا المعنى كانت اعترف بأننا للأشياء عينية وخارجية متخارجة عنها وأنها مستقلة عن إدراكنا لكن ماذا قالوا هذا؟ فعلاً نقطة كبير جداً قال بعد ذلك نحن ندركها ولا ندركها إلا على النحو الذي ندركها عليه أما كيف هي قبل إدراكنا لها؟ قال ما بنعرف ولا واحد بكتر يعرف وهذا الكلام في الظاهر ليس من السهل نقطه في الظاهر وهو صحيح إلى حد بعيد جداً من يدرك الأشياء في واقعيتها كما هي إلا رب العالمين؟ نحن نقول لها بشوية إذا ما نشوف الأشياء بألوان بس مشكل كانت بشوفها بنفس الألوان ولا ما الصحيح؟ اي ممكن حتى معناها الحجوم والكه والحدود لا تراها المخلوقات بنفس الطريقه اكيد صحيح اي طب انا بدي سؤال هنا كيف الاشياء هي في ذاتها معناها هذا سماه ايه النومن يعني الشيء في ذاته بالالمانيه النومن اه الشيء في ذاته قبل ان ندركه قبل يتعلق به الادراك انا اقول لكم في واحد وحيد بيقدر يعرف الشيء في ذاته رب العالمين غير ولا واحد واكيد جبريل والملائكه والجن والانس وكل شيء والحيوانات طبعا ها آه. اه مركبه معينة لكي تدرك العالم بطريقه محدده طب العالم هو كما هو كيف ما بعرف رب العالمين يعرف هذا احنا نناله بحسب ما هو يئنه ما هو يئنه له في عباره لطيفه جدا يقول لك ايه اذا اجتمع ايه اثنان كم يتحصل منهما كم يتحصل منهما هتقول لي اثنان لا يتحصل منهم على الاقل 6 انا ممكن اخليهم 8 او 12 كمان عادي بسهوله آه. يتحصل منهم ايه ها في ذاته كما يعلمه الله هو لا يعلم نفسه كما يعلم الله مستحيل وبدلهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون مين بيعرف حاله آه. كل واحد فينا مخضوع بنفسه ولو ايه على تفاوت والثاني كما هو في ذاته كما يعلمه الله تبارك وتعالى وبعدين الأول كما يرى نفسه والثاني كما نفسه بعدين الاول كما يراه صاحبه ها بعدين والثاني كما يراه صاحبه انا زدت من عندي كمان هم قالوا 6 ها زدت السابع والثامن كما يظن ان صاحبه يراه لا كما يراه صاحبه. طبعا هي هذه والثاني كما يظن ان صاحبه الاول يراه لا كما يراه صاحبه فعلا في واقعي في واقع رجتي ولا صحيح <تصفيق> ايه وحاجيب كمان شغله جدا أنا من انا ما حقيقتي أه؟ صحب جدا تعرف ولا ما الصحيح وعلى فكرة سؤال حتى من انا ومن أنت من أصعب الأشياء أن يجاب عليه والله فلسفيا صحب جدا جدا, جداً. وكلما تجيب السؤال هيأتي عليه إيش ما يشكك فيه كلما أجبت أي بجواب يأتي ما يشكك فيه على كل حل نعود إيش إلى كلام كانت بدنا نبسطه الكلام المعقد الكبير وإن شاء الله نوضحه بأشياء قريبة بإذن الله تعالى طيب. كانت إيش قال قال المعرفة تبدأ بالتجربة لكنها لا تنشأ عنها هل في فرق؟ في فرق في فرق كبير بين الأمرين اكتبوها هذه العبارة مهمة جداً آه. تلخص شطراً عظيماً من هي من نقد العقل المحض المعرفة تبدأ بالتجربة لكنها لا تنشأ عنها لو قلنا المعرفة تنشأ عن التجربة معناها إيه؟ العلة الكافية والعلة التامة للمعرفة هي ماذا؟ التجربة معناها آض إيش أو سارة كانت إيه؟ فيلسوفاً تجريبياً حسياً مثل كل التجريبيين مثل داميد هيوم هيوم سابق عليه زي ما قلنا ولم صحيح 1676 كانت 1804 آه. هو أستاذه يعتبر هو اللي إيقظه من سباته الدوجماطيقي فهيوم ما في تجريبي محض وحن نرجع عليه كما قلنا كما وعدناكم كانت قال لا, لا. لولا الأحكام العقلية السابقة المتعالية ترانسندنتال بسمه التحليل السامي أو التحليل المتعالي لولا هذه الأحكام وهي أحكام فطرية قال مركوزة فينا أه؟ لم تأخذ من تجربة ولا تستمد من تجربة لما أمكن قيام معرفة لدينا أصلا والتجربة ولا تدع تعطيك شيء له معنى لكن مع هذه الأحكام بصير في معنى إيش؟ لمدخلات التجربة لمدخلات التجربة كيف؟ قال لك كالتالي أنت الآن تصلت البصل على أي شيء فترى البصل ما ذي يؤدي إليك بيوديك مجرد صور لا تعرف شيئا صور صور والوان واشياء وخلاص اه والمشكل ان البصر لا يعمل وحده يعمل مع ايه مع السمع ومع وسائل الاحساس الاخرى قال فياتيك باستمرار انت مئات الا لم يكن الوف المدخلات الحسيه كلها بتجي على من كل الجهات اه شبه ديورانت بالرسائل التي تاتي الى القائد العسكري من كل الجبهات ومن اوقات مختلفة واحدة مبعوثة قبل سبوع، واحدة قبل شهر، واحدة قبل يومين، وهذا من الجفهة الشرقية، وهذا من جفهة الغربي، وهذا من أفريقيا، وهذا من أسيا، للقاء العسكر الكبير في حرب عالمية مثلاً، مزوضة ولا؟ وهذا التشبيه جيد، إجل بصير لو تركت كما هي على مفترة ديفيد هيوم لما عقل الإنسان شيئاً، كم هائل وركام هائل غير متناسق ايوه وغير متازر من الصور والمشمومات والمسموعات دو دو دو دو دو دو وعلى فكره ما هي صور ولا هي مشمومات ولا كمان هي هي مجرد احساسات ساذجه وبسيطه ومتناثره متشاكسة لا تعني شيئا هون يتدخل يقول كانت ماذا العقل ايش بيساوي في حاجه بنسميها كانت القوالب كاتيجوريز القوالب قوالب معينه قوالب هذه القوالب هي قالب الزمان اهم شيء قالب وقالب المكان معناها كانت لا يعترف اه المكان شيء يدرك في ذاتي قال ما في شيء اسمه المكان طبعا ما في المكان وما في شيء اسمه الزمان ابدا طب ايش كانت قال هاتين مقولتان قالبان اه قالبان فطريان مركزان في العقل الانساني العقل الانساني يعمل وفق هذه الكيفيه ها مدخلات الحس ويعيد مباشرة موضعته يعمل لها ايه او معالجه يعمل لها معالجه ضمن ماذا ضمن قالبين شيء اسمه قالب الزمان وقالب المكان قالب الزمان وقالب ايه المكان بمعنى الان مثلا انت ايه اخذت تفاحه منها نحسه اه انا زي نحشه يعني بس بطرف اسنانه اه كتب. العقل كيف بيستقبل يا استقبلوا هذه تفاحه وانا ايه أخذت منها قضمه قضمته منها ايه قضمه كيف اعرف انها تفاحه الذي وصل عن طريق الحس ايها الاخوه إيه الانسان ايش هو لون انفعالات لونيه لون لحاله لون التفاح الاخضر والاحمر ولا ما صحيح وملمس ناعم واحساس بالضغط ما بين الالام بيسموه احساس بالضغط ما بين ايه الالام طبعا الاحساسات اكثر بكثير من ان تكون خمسه او سته كثير جدا بس هذه يعني مانوسه للكل فاحساس ايه بالضغط ما بين ايش الالام الطعم الريح رائحه ايه الريح او الرائحه الى اخره كل هذا يعالجه العقل يعيد معالجته ضمن ماذا قالبين الزمان والمكان الزمان والمكان فيفهم العقل انه هذه الاشياء كلها اه انا تلقيتها في زمن واحد ها وهي متموضعه على هذا الشيء هذا يساوي تفاحه عجيب، عقل يا أخي، ماشين هذا الرجل، طبعاً سمونه ماشين هو، قالوا عنه آلة, آلة مفكرة، ليس بشر عادي، دماغ. لذلك قلت لك العالم كله مهتم به، ومكانش العلم يطور كثير أيام يعني، 18400 رجل هذا، كيف لو عاش اليوم هذا؟ ويقرأ علوم الأعصاب والفيزيولوجي، مخيف، مصيبة، رجل هذا الألمان، فقال لك هذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث، لو ما في عندنا أي قالب الزمان، قالب المكان، فنقوله طيب، يعني, هي يعني الزمان والمكان الآن يا كونت، مش أشياء قابلة للإدراك، قال ما ستتورط في الغلط، لا. الزمان والمكان ليس أشياء قابلة للإدراك، قال كل الفلاسفة الميتافيزيقيين للأسف الشديد، وصح؟ كلهم عاملوا الزمان والمكان من أرسطول ابن سينا، طبعاً السكوليئيون او المدرسيون، إلى آخره على أن زمان والمكان موضوعان للإدراك، قالها أكبر خطيئة فلسفية اكبر خطيئه فلسفيه الزمان والمكان وسيلة تاء المحسات وليس موضوعين للادراك إذا اردت أن تعاملهما على انهما موضوعان للادراك تقع في التناقض رغم من عنك وسر هذا التناقض الذي لا حل له يقول كانت يعني هو كان واثقا من نفسه جدا كان يقول كتابي هذا كتابي هذا بغض نضع موقفك مني انا ادعم قال هذا اه انا ادعم أنك لن ترتطم باي مشكله ميتة فيزيقيه الا الفيت لها حل فيه انا حاعطيك حل اه طبعا في كثير ناس يقتنعوا بكل ما فيه وفي ناس بده ينتقدوا المهم فنرجع ليش قال مثلا انت الان تسال هل العالم محدود او لا نهائي قال سؤال غبي وعبيط وما فيش جواب حتقع في مفارقه وحتقع في تناقض ليه لانك انت ايه تعامل المكان الفضاء على انه ايش موضوع ادراك قال هو موضوع ادراك هو قالب ادراكي ها عمل تفكيرك ها علشان ايه ينظم الأشياء التي ياتي بها الحس فقط ويعطيها معنى بتفكر انت المكان كان شيء خارج بده يدرك يا غلط هذا مستحيل فايش المفارقه حتقول طيب العالم محدود جاي العقل نفسه يقول لك لا مش محدود لانه ما في حد ممكن تتخيله الا العقل نفسه ايه بتخيل ايش شيئا وراءه ولا مش صحيح وفي نفس الوقت لو تخيلت أنه مستمر بلا حد حد، تقول لازم يكون في حد قال دائماً تقع في تناقض وهذا بسبب ايش أنك أنت ظنيت أن المكان موضوع إدراك ومش موضوع إدراك هو وسيلة إدراك وليس موضوع إدراك قال لي بل الذهن الزمان قال نفس الشيء خطير كلام هذا اه. الزمان قال نفس الشيء قال هتسأل هتقول هل الكون بداية؟ هل الزمان بداية؟ و في تناقض مشابه تماماً لو قلت نعم له بداية و قابل خمسة بليون سنة قابل خمسة جوجل سنة قابل خمسة عشر جوجل بليكس سنة تعرف جوجل بليكس هذا أكبر رقم هلأ؟ لحد الآن ما فيه أكبر منه على الاطلاق. نحن نقول لنا ألقاء عشرة أس متين أكبر رقم على الإطلاق جوجل بليكس إيش هو؟ إيش هو؟ مين يقولي؟ الجوجل إيش هو الجوجل؟ عشرة أس إيه؟ لا، مئة، عشرة أس جوجل مش. ليس ألف، عشرة أس مئة لجوجل، الآن يا إخواني، عشرة أس جوجل، هذا اسمه جوجل بليكس، يعني تضرب العشرة، ليس مئة مرة، ليس مئة صفر، جوجل مرة، جوجل، أنت الآن تخيل ما الفرق بين إيه مليون، أه؟ وبين رقم المليون، رقم مليون، ما واحد قدامه؟ ستة أصفار، واضح؟ لكن لو ضربنا العشرة في نفس مليون مرة، 10 في 10 في 10 في 10 في 10 في 10 معك فكيف لو ضربتها في جوجل مره مش مليون مش تريليون اه مش كوادريون مش كده جوجل مره اللي حيطلع رقم اسمه جوجل بلكس اكبر رقم احنا احنا تحدث باسم كان ما كانش ايامه لا في جوجل ولا في جوجل بلكس والجوجل هذا بتعرف جوجل آه, آه, اه هذا كان عالم رياضي امريكي وعالم فلكي فكر في الرقم هذا خلينا نقول 10 اس 100 رقم جدا جدا يعني عشرة أو واحد قدامه مئة صفر يعني آه. فقال له بن أخته صغير 9 سنين قال له يا أولد إذا بدنا نحط هيك واحد قدامه مئة صفر إيش نسميه قال له جوجل كل من عنده هيك طفل يعني زي ما قلت زونجل بونجل أي حاجة قال له جوجل قال له جوجل وطلعت ومشت بس لأنه خاله عالم كبير ورياضي داخلت تاريخ وارد لها بلان أبو, أبو جوجل يعني الكلمة اللي فيها نوع من الاستهبال لكن داخلت تاريخ طبعا افترضنا على لسان انه كنت اي بقول طيب الله ذكره على فكرة لما مات كنت مات ميتة يعني جيدة أيه. لما الرجل آه ايه لما الرجل ينزح ايك كان ابتسم قل لك وقال كان كله جيدا كان كله طيبا وغمض عني يعني كان شاف بشرة وحاجة طبعا انا اؤمن بهذا أنا أؤمن بأي أي إنسان لم يسبع من الإسلام لم يعرف الإسلام أيها الإخوة لم يبلغ الإسلام بلاغاً مبيناً الله سيحاسبه على ما يعلمه وعلى مدى صفائي وصدخه في خدمة قضية الإيمان وقضية إياه هذا هو أما إذا بلغته الحج وكذا كابر هذا الذي يسمى كافر أنكر راح في ستين دايق. وعلى فكرة كانت في شبهة في إسلامي أنه إذا قد يكون أسلم في له بعض المخطوطات فأولا بسم الله الرحمن الرحيم وفي بعضها فبأي حديث بعده يؤمنون هي فالرجل قد يكون إيه في داخله كان إيه آمن فعلاً بس لا يقدر إيش في عصره ويقتلوه عادي ما على كل حال نعود فلو افترضنا إيه على لسان كانت مثلاً أنه قال الرجل في العظيم هذا لو قال نفترض أنه هذا الكون قبل جوجل بليكس له بداية قال لك العقل برجع ولا يقف يتمرر تقول لك أه طيب هي عن ماذا قبل البداية؟ مش ممكن عقلك ينقنع لازم قبل بدايه يكون في بداية صح هتقول له اه في بداية الا ما يقول لك لا فيش مستحيل امور ايه تتسلسل بلا بدايه حيرجع يفترض بدايه وكلما افترض بداية رفض العقل ايه ان تكون بدايه فتقه في التناقض قال له مش هتخلص مش حتخلص طب ليه قال هذا سؤال عبيط لانه ملوش جواب لأن الزمان ليس موضوعا للادراك يا ربي طبعا انا كان نفسي اعطيكم مره محاضره عن الزمان بالطريق اللي بدي اياها يعني حتسمعوا اشياء عجيبه جدا جدا من من يظن انه يفهمه شغله صعب كثير كثير كثير كثير اه لكن حتسمعوا اشياء فلسفيه وعلميه فيزيائيه لطيفه جدا جدا وحنقدر نفسر مرات اشياء كيف انه الانسان قاعد الان يا اخواني اه بالمستقبل مرات او يتصل بالماضي او يتصل بشيء حاضر بعيد عنه كانه الزمان نعمل وهم الوهم كانه الزمان نوع كان طبعا ما في شيء اسمه زمان حكايه بس احنا تفكيرنا محدود بشغلات هذه وبصير في اشياء ما احكي لكم قصه واحده بس غريبه جدا جدا فيليب كيديك هذا اللي أمريكي مشهور صاحب روايه اه اسمها ياخذ عليها جائزه آه. اسمها انهل لي دموعي قال رجل الشرطه أخذ تيرز ذا بوليس مان سيد اه عليها في 74 جائزه كبرى في امريكا قصته غريبه جدا فيها آه. بيحكي عن نفسه طبعا هذا هو طبعا وعول كتب اول الدراسات واشياء باراسيكولوجي وعلامه مش عارف ايه ورجل دين جدا هذا الرجل مغريد وتوفي في سنة ١٨١ ١١٢، أرسعمائية. يقول في يوم الأيام ذهبت إلى الحفل دعويت إليه، فتحرفت على سيدة. تعرفوا القصة؟ لقد قلتها لكم. قلتها لنشطبها لنجيب غيرها. لكي نرى الزمان قصة غريبة. قال فهنوك تعرفت على سيدة بحثين وإذا باسمها قال بسود فعادي. كاسم السيدة التي هي بطلة قصتي. قلت عادي، فسود وطرع، عشر تلاوف واحد باسمها، لا يوجد مشكل قال بعدين وهي تتحدث ليه هو من زوجها قلت ايضا هذا اي يوافق ما في في ما ما قالهاش يعني هذا مثل ما في قصتي السيده بسمه عندها مشكله مع زوجها للاسف طلعت السيده اثيمه وعندها علاقه ايه للاسف محرمه مع رئيس الشرطه في البلد قال هذا ايضا في الخصة عندي البطل بسمه عنده نفس العلاقه قالها لها ما اسمه طيب هذا الشرطي رئيس الشرطه قالت له فلان ايه قال نفس الاسم قال عند هذا الدرج استشعرت الخوف انه في شيء مش طبيعي بيصير قاعد ايش اللي هنا شك في حال الرجل قال فتركت الحفل مش معقول توافقات دقيقة اا طرح بسموها التوافقيات سنكرونوسيتي كارل جوستاف يونغ سماها ايه سنكرونوسيتي توافقيات كونسيدنس فقال ايه تركت لهذا وكان معي رساله اردت ان اودعها اي مكتب البريد فذهبت لمكتب البريد وانا بنتظر الدور عشان اودع الرساله رايت رجلا يقف بالخارج عند سيارتي اه وكان هذا مصاب بالهواجس وبيشك في الناس وكذا قال فذهبت لي قلت له سيد هناك امر يعني آه. قال في الحقيقه انقطعت بي السبيل سيارتي ليس فيها البنزين و... لا اعرف كيف اتدبر حالي قال فخرجت محفظتي واعطيته بعض النقود وبعدين ثم ركبت سيارتي قال قبل ان ابلغ البيت قلت لا ليس هكذا يكون ايه يعني عون العباد هذا الرجل منقطع بي كيف سيصل الى ايه يعني اقرب محطه بنزين علي أن أعود وأن بسيارتي إلى محطة المنزين وأنا أعود به إلى سيارتي في جالون مثلا وكذا قالوا وذهبت قالوا عند هذه اللحظة تذكرت أن كل هذه الأحداث مكتوبة في روايتي رجل يكون في حفلة زي ما صار معاه تماما وبعدين برجع والبريد والرسالة ورجل وبنزين بروع بيت نفس الأحداث قال فدخيني فزع شديد وحصل طبعا الشهود أحياءه كلهم شهديع شهائب كده في جرائد وكذا فليبكي ديك أديب أمريكا قال بعدين ذهبت إلى القصة قلت له يا مولانا شوف القصة ما معقول بصير معي قال له هذا سفر الأعمال الأحداث هذه في منها الصورة يعني تقريبا كربونية في سفر الأعمال قال له إيه سفر الأعمال قال له هذا كتاب مقدس قال له ما قرأتوش أنا قال له موجود روح اقراها قال لا عندها خلاص قال فأدركت أن الزمان مجرد وهم يبدو الأمور كلها فعلا يعني بتعبير لهوتي كل شيء مخلوق وكل شيء حاضر وناجز في لحظة واحده من غير لحظه ما في زمان وإحنا ادمغتنا سوف لكم هذا الآن بمثال بسيط عادي واحنا ادمغتنا مخلوقه يا جماعه بطريقه بحيث تدرك الاشياء احسنت شيئا فشيئا مثل فيلم محطوط على ايه كاسيت فيديو اه بيغطي اربع ساعات او ثلاث ساعات بتمسكه هيك انت هي هذا خلص لو افترضناه ايش يعني يمثل لحظيا فهو لحظه مثلا اه تحطه في الجهاز لا يمكن ترى الا في ثلاث ساعات لأنه دماغك آه؟ آه. طب ممكن انتبهوا لو كان عين الإنسان تلتقط ليس بسرعة واحد على 16 انتم تعرفين إذا ترددوا الصور 16 مرة في الثانية نقدر إيه؟ آه. أكثر من ذلك نبطل خلص نرى الصورة إيش؟ ثابتة وهذا هو فن السينما السينما أكثر حوالي 20 إيه؟ تردد في الثانية فأنت ترى مدحركة وهي كلها صور ثابتة كلها صور ثابتة لو عين عندها القدرة مثلا تلتقط مائة ألف تردد في الثانية ما سنرى؟ هنشوف كل شيء ايه متحرك ولا صحيح متحرك ولا ثابت متحرك متاكد لو عينك ترى ايه الترددات بسرعه لا هتشوف كل شيء انا بقول لك في اشبه انه يكون زمان تردد حيكون هذا الفيلم ممكن تشوفه كله هذا في عشر الثانية، او في واحد على 1000 من الثانيه شوف فيلم ثلاث ساعات صح ولا العروض عليك بهذه السرعه حتشوفه وحتدرك كل شيء وعلى فكره هذا هو بسط الزمان بس لله اولى الا وبقول لك بيقرى خمس مجلدات في ليله هذا هي والنبي ليله المعراج وراح واجا ودد ورجع ها هذه هي طيب نرجع الآن انا كما قلت لاخواني انا الان اراكم او انتم ترون, ترون اي في نفس اللحظه صحيح مظبوط في الحقيقة في الحقيقه هل المفروض اه أن تكون لحظة واحدة أو لحظات متعاقبة. متعاقبة. لماذا؟ لأن الضوء حين يأتي مثلاً من أخي الذي يبتعد عني مترين، أه؟ يقطع هذه المسافة في زمن أقل من المسافة التي يقطعها بيني وبين أي أختي يبتعد عني 20 متر. ولا ما الصحيح؟ وبتقدر تعرف كده؟ لأن الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، أضرب في ألف متر، أو بعدين في مئة سمتر، يطلع عندك كم سمتر في الثانية. صحيح؟ لكن العين لا تستطيع التقاط هذه الأبعاد البسيطة جدا فأرى أنني أراركم في نفس اللحظة لو عين مخلوق كما قلت لكم بحيث تلتقط هذه بسرعات اكبر مثلاً ألفين تردد تلتلاف تردد مئة في الثانية هل تعرف لو افترضنا إيه تلتقط العين ثلاثمائة ألف كيلو ضرب ألف ضرب مئة سمتي في الثانية ما سيحدث؟ ما سيحدث؟ سترى كل واحد قبل الآخر في مسافة زمنية ليس في نفس اللحظة الذي يأتي قبل حشور قبل وهكذا لكن هذا لا يحدث ففي علماء يقولوا الزمان هو بنفس الطريقة هذه نحن مركبين لكي ندركه وكذا لكن لو الله خلق لنا عقولاً ممكن كذا فهنا طرح تساؤل غريب وعجيب فقالوا ما الذي يحدث مع الأدباء هؤلاء والفلاسف والرجال الدين الذين يقولون لك علمنا الغيب أو مخرنا إيه عباب المستقبل أو عدنا إلى, إيش؟ إلى ظلمات وغياها بالماضي الصحيق ما الذي يحدث هنا؟ مشغل لها علاقه بالذهن باذن الله اه علاقه بالذهن من الله طبعا كرامه من الله وعطيه ايه من الله اه في قصص هذه المشكلة وروايات كثيرة جدا جدا جدا تؤكد صدقية هذه الظاهرة صدقيه هذه الظاهره خلينا ان شاء الله مره اخرى ونشوف ايش القصه نرجع اذا موضوع الزمان قال حتقع ايه كان في مفارقه موضوع العليه للأسف هذا طبعا يسوقنا جدا لانه كانت عشان قال قال ما فيش امكانيه لاثبات وجود الله بالعقل العقل النظري العقل المحض اه غير قادر أن يثبت وجود الله قال نقول يا كان كيف وقانون علليه قال علليه ايش ما في شيء اسمه علليه قانون علليه قالب عقلي قالب زي الزمان زي المكان في العقل وسيله للادراك فقط مش شيء يدرك ما في شيء في خرج اسمه علليه لذلك قلت انت مثلا اه ان وجود الله وجود الله تبارك وتعالى ضروري ها عفوا بسبب إيه؟ بسبب قانون علية قال بتكون أخطأت مرتين أول شيء في كلمة ضرورة الضرورة قالب ذهني قالب عقلي تسمعوا القولة وأنت وكانت هذه عنده 14 قالب قال قالب أو مقولات بسموها قالب أو مقولة عقلية لا تدرك لكن بها تدرك إيه؟ الأشياء بها نستطيع أن ننظم إيش؟ مدخلات الحس مدخلات التجربة نتائج التجربة لكن إذا أردت أن تعامل الضرورة على أنها معنى يدرك في ذاته كشيء يدرك فأنت تقول أن ارتكبت خطيئة فلسفية عظمى كذلك قال علّة أنت ستسأل ستقول هل لهذا العالم علّة أو ليس له علّة فإن قلت له علّة مثلاً لهذا علّة وما علّة العلّة ستقول له علّة أخرى يقول كانت وبعد ذلك إما أن تقف عند علّة أخيرة ليس لها علّة وقال هذا التناقض كيف؟ لابد أيضاً أن تقول وإيش علّة هذه العلّة ما علّتها؟ آه. أنا أقول لا هي علّة بلا أيّة بلا علّة فقال لك العقل لا يقبل هذا آه. وإما أن تسلسل العلل والعقل أيضاً لا يقبل هذا ما هو سبب المفارقة هذه؟ أنك إنت ظنيت أن العلّية شيء يدرك، موضوع إدراك قالهم ليس موضوع إدراك هو وسيلة إدراك في فرق بين موضوع إدراك هذه طريقة كانت طبعاً كيف ربنا عليها؟ هذا أريد محاضرة طويل جداً عاد وأنا كما قلت لكم في مرة سابقة احسن من يرد على كانت ومن وليس من السهل مطلقاً الرد عليه كثير من الناس اختنعوا بكلامه في الشرق والغرب الفلسفة الإسلامية سبحان الله الوحيدة اللي عندها قدرة ليه؟ كانت أخطأ في في تقييم بعض المفاهيم الفلسفية وظنها من قبل المفاهيم إيه المنطقية شرحت لكم هذا ظن المعقولات الثانية الفلسفية معقولات ثانية منطقية جناس يقول لك ايش اهميه عند هذا الحد الان سوف يبدو لكم ما اهميه الفلسفه طبعا انت تقول انا مسلم عادي ايه بص ما تكون فيلسوف ها لكن لما يجيك واحد دارس ومتعلم وذكي جدا وعقل ضخم ها وعبقري بقول لك انا مش مقتنع يا سيدي بي. بكل البراهين والدلائل هذول كيف البعر تدلع البعير وخطع المسير بحار في جاجي أمو يقول لك أمو يسكب لها وإذا هنا وين كانت تعالي تعالي هنا يقول لك تعالي أنت شو بعر وبعير حين أين قاعدين <تصفيق> فينزل فيك أنت ستقع ترجيف هذا <تصفيق> وحيثبت لك ويقول لك كانت ويجيبك أنثرة حيضيعك وضيع أي من حولك أي. فلازم هنا عاد يكون في المسلمين الناس فعلا تتخصصها وتفهم هذه الأشياء بعمق حقيقي وتقدر ترد على كبار الفلاسفة ولا مش ح إيه. أنا انا بذكر في قراءتي للفلسفه قبل حوالي 17 سنه كنت بقرا بالهندرس و زي ما قلت لكم هذا مش, مش من السهل قراءه رسل الخبيث هذا ها مو الحد عتيه هذا اذكر مره مفكر الهندي الكبير وحيد الدين خان تعرفوه صاحب الاسلام يتحدى اي يعتبره جدا آه. هذا كتاب هذا الله به ناس كثيرين سبحان الله ايام طفولتي كانوا مركزيين كتاب هذا كتاب جميل جميل انصح كل واحد يقراه والله واعطوه اولادكم اسمه يتحدى مدخل جديد اي علم الايمان علم جديد كابلينك فوحيد الدين خان في كتاب اخر يقول, يقول قررت في صيف 69 أن اقرا رسل <تصفيق> لازم اقرا برضه شوف مفكر هندي مش عربي عندهم عندهم صدقيه بدي اقرا كل اعمال رسل عشان ارد عليه ورد عليه في فصول بسيطه يا حن الله يا اخي فصول بسيطه حوالي 10 صفحات لكن رد برضه قوي مو يعني اه فجاءه ابو محسن حظي وجدت مجموعة اعماله كامل في مكتب قريب من بيتي فتابطته وعدت إلى البيت زوجته مثقف زي ما الله اه اي زوجته خان قال، فلما رأتني زوجتي، قالت بيرتراندرزيل، أراك ستغوي عما قريب، حتلح ذلك، قالت لهم قالوا، فعلاً دخلت عالم رسل، وخرجت أرسخ يقيناً بفضل الله تبارك وتعالى فكنت أقرأ رسل مرة، وشبه عليه بشبهة، في الإلحاد، من أخطر ما يكون أول مرة أنا أقرأ هذا الشبهة، ولم سمعت هايش قبل هيك من بشر، قال يا رجل هذا، عارف الشيء؟ طبعاً ضد برهان النظم نفسه، قاله أقوى برهان، لكن في علي ردين قال رد من داروين، ورد الثاني لم أذكره لك، وانا أذكره ما الرد الثاني؟ قال أصلاً هذا البرهان كله قائم على, إيش؟ على تسليم مفهوم الحكمة، أنه هناك حكمة الأشياء المتعاضدة، تعمل كلها إلى غاية، معناها في حكمة إذن هناك حكيم، أوجد هذا الشيء قال ما هو مفهوم الحكمة؟ أنا لا أسلم به لماذا نسمي هذه الحالة في الكون والأشياء بالحكمة؟ إنها حالة دقيقة ومنظمة أنت عشان تحكم عليها أنها دقيقة ومنظمة وكذا لابد أن يكون عندك إمكان ايش المقارنة وما فيش مقارنة عندك كون واحد يونيقيرس واحد هو هذا وهو موجود هيك وجدة هيك إن وجدها إن وجدها كذا صحيح؟ فكيف تسميه أنت؟ خلاص ما فيش مجال إيه؟ للمقارنة قال أنا افترض لو نوجد كون آخر عكس الكون هذا كل شيء فيه بصير بالقوانين المناقضة سنقول يا ما شاء الله هو يعني كون ممتاز وجميل ومنظم شبهة خطيرة ملعون هذه، فقلت يا ربي شلك هذا، بفضل الله يعني ما فيش لم يمر دقيقتان ثلاث دقائق ربنا الهم للصلاة بفضل الله ولا اليوم، عارفوا شو؟ هذا الكلام من برثان درسل وأمثاله، كلام لا يعني التشطيب على وجود الذات بقدر ما يعني، وهو كذلك فعلا التشطيب على العقل الإنساني، طبعا. <تصفيق> لأن الذي ابتدع او عقل أو يتعقل مفاهيم النظام والانتظام والغائية والعليق هو العقل ولا يرى شيئا ولا يرى نفسه ولا يعقل نفسه العقل إلا ضمن ايش برضو هذه القوالب فإذا أنت قلت هذه ليست لها معنى وهي أشياء اعتباطية معناها العقل كله أصبح اعتباطيا فأصبح كله كله اعتباطي نخاشنا اعتباطي الأقوال وأضافها اعتباط دخل في عدمية نهلية صح أو لا لذلك كان هيكل أذكر من الرسل هيكل ما قال قال قوانين العالم هي قوانين المنطقة صح أو لا؟ وأن يوجد فعلاً بمعنى إيه؟ أن يعقن هذا هو لأنه نظام العاقل وهذا العبارة أرسطية هي وهي عبارة سينائية ابن سيناء كان يقول هيك ابن سيناء معرف الفلسفة قال ليش الفلسفة؟ قال الفلسفة هي سعي وجهد لجعل العالم الذهني على إيه؟ صورة العالم العياني عشان يتطابقوا تماماً هذه الفلسفة وهذه كلمة هيكل. وهذه كلمة هيكل. الرسل قال لك لا. طبعاً أصبحها عدمية. خلاص. شطب على العقل عشان يبقى ملحداً. فشطب على كل شيء. وسقط إلحاده على فكرة. صار إلحاده بلا دلالة. آه. لأنه عدمي. آه. آه. هو داس على العقل نفسي فانتهى كل شيء معنا. فانقطع النقاش. فإذاً هذا كانت. فكانت قال لك على شيء. موضوعي الله تبارك وتعالى. وموضوعي بداية العالم وخلق العالم. كلها قضايا تسلم إلى مفارقات لا يمكن للعقل المحض أن يصل إلى البرهنة عليها هو الاستدلال الصحيح. ما نفعله؟ كان ضيعتنا، ضيعت الدين. قال لأ هذه خضايا احنا نسلم فيها ليس بالعقل المحض وإنما بالعقل إيش؟ الأخلاقي، الإجتماعي. على عكس ما كنا نعتقد إحنا. كنا نعتقد أنه قواعد الأخلاق والقيم الاجتماعية تتبع العقل النظري. قال لأ أبداً. وإنما هذه الأشياء هي التابعة لمسلمات العقل الاخلاقي. فهو العقل الاخلاقي والاجتماعي بتخلينا نعمل ناخذ راحه ان امن ان الله موجود والروح خالدة والحساب والعالم الاخر اه وسهلا قال عم تقول لي انه بالعقل اه بستطيع اثبته الاشياء قال لا تستطيع ولا يستطيع أحد قال لا انا ولا انت هذا ليس ضمن حدود العقل عشان اوضح لكم ارجو ان يعني تفرقوا معي بس بالجمله هذه نختم بها ناخذ البريك ان شاء الله ايش قصده يقول قصده يقول انه العقل النظري يا اخواني مؤسس، مفطور، مخلوق، مركب، مهيئ، فقط ضمن هذه المقولات التي فيها وهي مقولات سابقة، أه؟ بريوري، كله, كله سابق على التجربة، متعالية على التجربة فقط لماذا؟ لادراك وتنسيق مدخلات الحس، مدخلات التجربة ليس لإدراك الأشياء في ذاتها، لا تستطيع ولذلك عندما نقول له طيب شيء يتعلق بالله، بالآخرة، بالروح، قال هذا مش حس، مظبوط، مش أشياء محسوسة، العقل ملوح لقبية، ولا يستطيع تقدم خطوة واحدة، العقل ليس مهيئًا أن يتعانع هذه الأشياء، العقل مركب ضمن هذه المقولات كلها، الزمان، والمكان، والضرورة، والعلية، والعنصر، مفهوم العنصر، فقط لكي يتعامل مع, مع عالم الحس ومدخلات التجربة والحس، أي شيء ليس من عالم الحس المباشر، العاقل لا يستطيع التعامل مع. ان عملته بهذه القوالب اللي بتعامل مدخلات الحس هتقع في مفارقات هيقولك زي ما وضحت لك في خضية ايش نهاية العالم ولا نهائيته بداية العالم في الزمان ولا بدائيته وخضية خلود الروح من عدمي ليش لأنه قال لك إيه الروح خالدة لأنها عنصر غير قابل للفساد قال مفهوم العنصر مفهوم كاتجوري مفهوم إيه قول بي قالب هو قال مش شيء موضوع إدراك فأنت أثبت إيه الروح وخلودها بكلام فارغ أو جعلتها موضوعا وليست هي موضوعا لأن العنصر نفسه ليس موضوعا بل قالبا إدراكيا نكتفى إن شاء الله بهذا القدر ونأخذ آية الراحة ونكمل إن شاء الله تفضل